اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونْ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قومه مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذاهم هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون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 وأن هَذَا هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم كَثِيرًا كثيرا أفلم تكونوا تَعْقِلُونَ تعقلون جَهَنَّمُ الَّتِي التي كنتم توعدون الْيَوْمَ اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم عَلَى على وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون.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 أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أي يخلق مثله بلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أي يقول له كون فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون